ما لكم كيف تحكمون أفلا تركون أم لكم سلقون a uh -huh. اشتركوا في القناة قَدْ سَمِعَ بَنِ كَلِيمًا فَأَنْتَ لَعَنبُ حَاشِـ وَأَنصِرُهُمْ فَسَوْفَ يَنْصُرُونَ أَفَمَنْ يَعْمَلُ بِمَا وتول عنهم حتى حين وأبصر فتوفين وَنَعْمَ النَّعْمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله